فمن يذكر هذه الفائدة عندك اتسع وانفسه احسنت فهو اوسع بيت في الدنيا الفائدة الثانية اثبات ارادة الله عز وجل وهذه الصفة اتصف الله عز وجل بها وقد أثبتت في هذا الموضع أن الله عز وجل يريد وهذه الصفة صفة فعلية ذكرنا أن إرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين إرادة كونية وإرادة شرعية فالإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات ومستلزمة لوقوع المراد كما ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن هذه الإرادة ومنها هذا الموضع فالإرادة في هذا الموضع إرادة كونية لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذا التقسيم الهدى والاضلال، ولا يكون هذا التقسيم إلا في الأمور الكونية، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وهناك إرادة شرعية وهذه الإرادة الشرعية هي التي تتعلق بأمر الله عز وجل فكل ما أمر الله عز وجل به فقد أراده شرعا كل ما أمر الله عز وجل به فقد أراده شرعا وهذه الإرادة ذكرت في مواضع من القرآن الكريم ومنها قوله سبحانه وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج وقال سبحانه يريد الله أن يتوب عليكم وهناك فرق واضح وجليء بين الإرادتين بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية التي اتصف الله عز وجل بها الفرق الأول أن الإرادة الكونية قد يحبها الله عز وجل ويرضاها وقد لا يحبها يقول شخص كيف يريد الله عز وجل مثلا أن يخلق إبليس أراد الله خلق إبليس وهو لا يحبه ولا يرضاه هذه إرادة كونية أراد الله عز وجل كونا أن يقع هذا في الكون سواء ذلك الشيء أحبه أم لم يحبه قد يقول شخص فلماذا إذن أراد الله عز وجل خلق إبليس مع أنه شر؟ يقال لحكم كثيرة يعلمها الله عز وجل ليحصل الابتلاء والاختبار وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين هذا من دلائل حكمة الله سبحانه وتعالى أما الإرادة الشرعية فهي التي يحبها الله عز وجل فكل ما أمر الله عز وجل به فقد أحبه الله عز وجل إذا أمر بشيء فقد أراده شرعا وأحبه ورضيه أما الفرق الثاني فهو أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها في الكون لا بد أن تقع في الكون أراد الله عز وجل كونا أن يقع كذا يقع كما قال الله عز وجل فعال لما يريد فعال لما يريد فليس هناك إرادة كونية إلا وقد وقعت كما أراد الله عز وجل والإرادة الشرعية هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع يريد الله أن يتوب عليكم وقد يقع من ذلك العبد التوبة فيتوب الله عليه وقد لا تقع منه تلك التوبة فلا يتوب الله عز وجل عليه لأن الله عز وجل يتوب على من تاب كما جاء في الحديث الواضح الفرق الثالث أن الإرادة الكونية تكون مقصودة لغيرها تكون مقصودة لغيرها بخلاف الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها نضرب مثلا الله عز وجل أراد خلق إبليس هذه الإرادة التي أرادها الله عز وجل من خلق إبليس مقصودة لغيرها لتحصل حينئذ المجاهدة ويقع الامتحان في الدنيا وتحصل التوبة والإيمان بالله سبحانه وتعالى والاستغفار وغير ذلك فإذا خلق إبليس وغيره من الشر الذي يراه الناس شراً من ورائه حكم عظيمة مقصودة هذه أو هذه الإرادة قصدت لغيرها من الحكم أما الإرادة الشرعية فمثلا كالصلاة أو سائر الطاعات هذه الله عز وجل أرادها شرعا فقصدت لذاتها لأن الله عز وجل يحبها ويرضاها هذه المسألة وهي مسألة إثبات صفة الإرادة لله عز وجل لا بد من بيانها لأن الله عز وجل قد ذكر في هذا الموضع هذه الإرادة الفائدة الثانية أن الهداية المذكورة في هذه الآية هي هداية التوفيق وال... هداية التوفيق والإلهام والتسديد وهذه الهداية مختصة بالله عز وجل هو الذي يهدي هداية توفيق هو الذي يوفق لا يستطيع أحد من الخلق أن يوجد هذه الهداية وأن يبعثها في شخص ما غير الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي اختص بهذه الهداية نفسه قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أنت يا رسول الله لا تستطيع هداية من تحبه هداية توفيق بأن يوفقه الله عز وجل ويسدد لا تستطيع أن تملكه هذه الهداية ولكن الله القادر على هذه الهدية هو الذي يهدي من يشاء. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل أخبر أن هداية التوفيق للعبد هي مختصة به. سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء أنت أيها الأب لا تستطيع أن تملك الهداية لولدك هداية التوفيق وإنما الذي تستطيعه أن تدله وترشده فقط أما أن توفقه وتسدده لا تستطيع لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى وبإذنه وأمره إذن إذا كانت الهداية هداية التوفيق والإلهام والتسديد من الله فلنسألها من الله وإذا سألت فاسأل الله سل الله الهداية هداية التوفيق والتسديد لنفسك لأن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء وتأمل في سورة الفاتحة وانت تقرأ هذه السورة كيف تسأل ربك الهداية اهدنا اهدنا الصراط المستقيم اهدنا إلى الصراط المستقيم بحيث نأخذ بهذا الدين واهدنا في الصراط المستقيم بأن نتمسك به حتى الموت اهدنا الصراط المستقيم هذه هداية التوفيق أنت تطلب من الله عز وجل أن يهديك هداية التوفيق والتسديد الفائدة الثالثة أن نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله تعالى نعلق رجاءنا وخوفنا وجميع أحوالنا وأعمالنا بالله عز وجل لأن كل شيء بإرادته لأن كل شيء بإرادته فإذا أرجوا الله عز وجل وخاف من الله أرجوا الله عز وجل أن تكون ممن يشاء هدايته وخف من الله عز وجل أن تكون ممن لا يشاء هدايته فأنت تسير إلى الله عز وجل في طريق بجناحين الرجاء والخوف ترجو رحمة ربك وتخاف من عقابه تخشى أن يعاقبك الله عز وجل فيحرمك الهداية فتخاف يا رب اهدني يا رب اهدني وسددني فأنت تلازم الرجاء والخوف إذا رجوت الله عز وجل فاعمل إذا رجوت أن يهديك الله هداية التوفيق فاعمل فإن للهداية أسبابا للهداية أسباب ومن أسباب الهداية الإيمان بالله عز وجل قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن أسباب الهداية أيضا اتباع السنة وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم فيما جاء عنه وإن تطيعوه تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا فهناك أسباب ذكرها الله عز وجل لك في القرآن وكذلك في السلة هي سبيل للهداية أنت إذا عملت بهذه الأسباب بذلت الأسباب الله عز وجل سيعطيك الهداية قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى زادهم الهدى لأنهم اهتدوا لأنهم بدلوا أسباب الهداية أما الذي يرقد ويركد ولا يعمل شيئا من الأسباب ويقول الله الله يهدي من يشاء الله يهدي من يشاء ويظن أن الهداية له ستكون لكن في وقت آخر هذا خطأ أن يتكل الإنسان على هذا الأمر دون أن يعمل بأسباب الهداية التي بينها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام الفائدة التي تليها إثبات شرح الصدر لله عز وجل فالله عز وجل هو الذي يشرح الصدر وهي صفة فعلية لله عز وجل فإذا كان الله عز وجل هو الذي يشرح الصدر فاطلبها من الله اطلب شرح الصدر من الله عز وجل وتأمل دعوة موسى عليه السلام حين دعا الله عز وجل أن يشرح صدره قال رب شرح لي صدري أول ما بدأ من دعائه أن يشرح الله صدره ثم قال ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشرك في أمري بدأ بشرح الصدر رب شرح لي صدري وهذه نعمة ليست هينة بل هي عظيمة القدر عظيمة القدر أن يهديك الله عز وجل ويشرح صدرك للإسلام وتأمل قول الله عز وجل أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه من هو الذي يكره النور من عند الله عز وجل فهو على نور من ربه لأن الله عز وجل شرح صدره للإسلام وهي نعمة امتن الله بها على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقال الله له ألم نشرح لك صدرك بدأ بشرح الصدر قبل أن يذكره بالنعم الأخرى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بدأ بماذا بشرح الصدر يدل ذلك على عظم هذه النعمة وهي من الله عز وجل فسل الله سبحانه وتعالى ذلك نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإسلام وإلهنا وبارك الله فيكم